تقول نفسي يا حسرتا يا حسرتا, السهر يا حسرتا يوم طال السهر يا حسرتا يوم طال السهر يا حسرتا يوم ضاعت الأعمار يا حسرتا على الساعة واللحوات يا حسرتا على الليل والنهار يا حسرتا على أصحاب لم ينفعوا يا حسرتا على أحباب لا يشفعوا يا حسرة على عمر مضى وزمان ملا من خطا يا حسرة إذا كشف الديوان بخطيئة لسان وزلة الجنان يا حسرة يوم يعرض على الله حافيا معاريا يا حسرة إذا عرض الشباب وما فيه من خطايا وصواب ولم يفقد العبد فيه جلةً ولا حسنةً بين يدي الله رب الأرباب يا حسرتا على ثلاثين عاما أو أربعين أو خمسين أو سمسين حين يلقى العبد بها الله رب العالمين يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ذهب الليل فما تمتعت عيني بالبكائن من خشية الله ذهب الليل وما تمتعت قدمي بالوقوف بين يدي الله يا حسره يوم يذهب الليل يوم يذهب العمر يوم يذهب العمر دون وجود الغنيمه والاخر يا حسره يوم طلعت شمسو يوم مضى ليله وطلعت شمسو ولم تنعم يداه بالسجود بين يدي الله يا حسرة على صلاة أضعتها يا حسرة على زكاة منعتها يا حسرة على أيام أفطرتها يا حسرة على ذنوب فعلتها يا حسرة على خطايا أكل أبنست يا حسرة إذا كنت أستيباك وأرغب بخوه من يدي الله الواحد الدياني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 يوم لم يتلت ذرساني بشكل يا حسرتاء يوم فاز الفائزون وغنم الغانمون وجئت سفر اليدين مما هو فيه يتنعمون يا حسرتاء يوم يوم فاز الصالحون بالدرجات وسموا إليها بنفوس عاليات الأبيات ووقفت في الأخرى ولو كنت مطيعا على ما فردت في جنب الله إذ كنت مستطيعا يا حسنتا يوم يلفظها اللسان ويعتقدها الجناد فيخرج كل حرف منها من كل عضو واركان يا حسنتا على ما فردت في جنب الله لعظيم حق عليّ وجليل من نتيه لديه فكما أنعم وتفضل وكم وهب وأجزل سبحانه العلي الأكبر يا حسرة يوم لم أعظمه حق تعظيمه ولم أمجده حق تمجيجه يا حسرة على التفريط جنب الله يوم فتحت لي أبواب الخيرات فقلت هيا تأيان فما زالت الأعمار والبقيات يا حسرة على ما فردت في جنب الله يقولها المذنبون ويقن معناها المسيحون المخطئون يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت منزل من الساخرين فويل لذلك اللسان الذي تمتع بالسخرية من أولياء الرحمن إنها الكلمة التي يقولها من منزل لسانه وخاف جنانه وأساءت جوارحه وأركانه يا حسرة يوم ضحكت من المطيعين واستهزأت بعباد الله الصالحين يا حسرتا يوم نظرت إليهم وهم ذاهبون ذنين المساجد فقلت إلى عين يذهبون يا حسرتا يوم رأيتهم مع كل راكع وسادب فقلت لماذا يتعبون يا حسرتا إذ لم أقدر الله حق قدره فاستهزأت بعباده واستخففت بأمره حسرت على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس, نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون